الجامع لاحكام القرآن للإمام القرطبي يتصفحه معكم محمد ولاي الدين محي الدين عبد المحسن سمير البنة جمال حماد وأحمد مشعل الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا عم عندما كان الإمام يشرح المسألة الثانية من مسائل الآية الثانية والثلاثين من سورة النساء وكانت حول قوله تعالى ولا تتمنوا نعم فماذا قال الإمام قال الإمام إن التمني نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل فنهى الله سبحانه وتعالى عنه لأن فيه تعلق البال ونسيان الأجل وقال إن العلماء اختلفوا هل يدخل في هذا النهي الغبطة وهي أن يتمنى الرجل أن يكون له حال صاحبه وإن لم يتمن زوال حاله وقال إن الجمهور يجيز هذا ثم أورد الإمام قول ابن عطية من أن التمني في الأعمال الصالحة هو الحسن وأورد بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وددت أن أحيا ثم أقتل وفيه فضل الشهادة على سائر أعمال البر لرفيع منزلتها وكرامة أهلها ورزقه الله إياها لقوله ما زالت أكلة خيبرة عاد الآن أوان قطعت أبهري وهذا كله يدل على أن التمني لا يمهى عنه إذا لم يكن داعية إلى الحسد والتباغض فتح الله عليك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقائنا مع الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي والآن يا إخواني نستكمل ما كنا نقوله أمس يدخل في هذا الحسد أيضا خطة الرجل على خطة أخيه وبيعه على بيعه لأنه داعية الحسد والمقت وقد كره بعض العلماء الغبطة وأنها داخلة في النهل والصحيح جوازها على ما بيناه وبالله توفيقنا. وقال الضحاك: لا يحل لأحد أن يتمنى ما لا أحد. ألم تسمع الذين قالوا: يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون؟ إلى أن قال: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس حين خسف به وبداره وبأمواله. وقد بين الله تعالى ذلك بقوله. لولا أنمن الله علينا لخسف بنا وقال الكلبي لا يتمنى الرجل مال أخيه ولا امراته ولا خادمة ولا دابته ولكن ليقل اللهم ارزقني مثله وهو كذلك في التوراه وكذلك قوله في القرآن واسألوا الله من فضله وقال ابن عباس نهى الله سبحانه أن يتمنى الرجل مال فلان وأهله وأمر عباده المؤمنين أن يسألوه من فضله ومن الحجة للجمهور قوله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النيه يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فاجرهما سواء خرجه الترمذي وصححه وقال الحسن لا يتمنى احدكم المال وما يدريه لعل هلاكه فيه وهذا انما يصح اذا تمناه للدنيا اما اذا تمناه للخير فلقد جوزه الشرع فيتمناه العبد ليصل به الى الرب ويفعل الله ما يشاء سبحان الله والله اكبر المساله الثالثه قوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا يريد من الثواب والعقاب وللنساء كذلك قاله قتاده فللمراه الجزاء على الحسنه بعشر امثالها كما للرجال وقال ابن عباس المراد بذلك الميراث والاكتساب على هذا القول بمعنى الاصابه للذكر مثل حظ الانثين فنهى الله عز وجل عن التمني على هذا الوجه لما فيه من دواعي الحسد ولان الله تعالى اعلم بمصالحهم منهم فوضع القسمه بينهم على التفاوت على ما علم من مصالحهم المسألة الرابعة قوله تعالى واسأل الله من فضله روى الترمذي عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج وخرج أيضا ابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه وهذا يدل على أن الأمر بالسؤال لله تعالى واجب وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى فنظمه فقال الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب وقال أحمد بن المعزل أبو الفضل الفقيه المالكي فأحسن التمس الأرزاق عند الذي ما دونه إن سيل من حاجبي من يبغض التارك تسأله جودا ومن يرضى عن الطالب. ومن إذا قال جرى قوله بغير توقيع إلى كاتبي وقال سعيد بن جبير واسأل الله من فضله العبادة ليس من أمر الدنيا وقيل سلوه التوفيق للعمل بما يرضيه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سلوا ربكم حتى الشبع فإنه إن لم ييسره الله عز وجل لم يتيسر وقال سفيان بن عيينة لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي والآن يا إخواني ننتقل للآية التالية ويقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم وفيه خمس مسائل الاولى بين تعالى ان لكل انسان ورثه ومواليا فلينتفع كل واحد بما قسم الله له من الميراث ولا يتمنى مال غيره وروى البخاري في كتاب الفرائض من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخر رسول صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسختها والذين عاقدت أيمانكم قال أبو الحسن بن بطال وقع في جميع النسخ ولكل جعلنا مواليا نسختها والذين عقدت ايمانكم والصواب ان الايه الناسخه ولكل جعلنا مواليه والمنسوخه والذين عاقدت ايمانكم وكذا رواه الطبري في روايته وروي عن جمهور السلف ان الايه الناسخه لقوله تعالى والذين عاقدت ايمانكم قوله تعالى في سورة الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض روي هذا عن ابن عباس وقتادة والحسن البصري وهو الذي أثبته أبو عبيد في كتابه الناسخ والمنسوخ وفيها قول آخر رواه الزهري عن سعيد بن المسيب قال أمر الله عز وجل الذين تبنوا غير أبنائهم في الجاهلية وورثوا في الإسلام أن يجعلوا لهم نصيبا في الوصية ورد الميراث إلى ذوي الرحم والعصبة وقال الطائفة قوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم محكم وليس بمنسوخ وإنما أمر الله المؤمنين أن يعطوا الحلفاء انصباءهم من النصره والنصيحة وما أشبه ذلك ذكره الطبري عن ابن عباس وقوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم أي من النصرة والنصيحة والرفادة ويوصي لهم وقد ذهب الميراث وهو قول مجاهد والسدي واختاره النحاس ورواه عن سعيد بن جبير ولا يصح النسخ فإن الجمع ممكن كما بيانه ابن عباس فيما ذكره الطبري ورواه البخاري عنه في كتاب التفسير المسألة الثانية كل في كلام العرب معناها الإحاطة والعموم فإذا جاءت مفردة فلا بد أن يكون في الكلام حذف عند جميع النحويين وتقدير الحذف ولكل أحد جعلنا مواليا يعني ورثه وقوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم يعني بالحلف وذلك أن الرجل كان يعاقد الرجل فيقول دمي دمك وهدمي هدمك وسأري سأرك وحربي حربك وسلمي سلمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك وتعقل عني وأعقل عنك فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف ثم نسخ المسألة الثالثة قوله تعالى اعلم ان المولى لفظ مشترك يطلق على وجوه فيسمى المعتق مولى والمعتق مولى ويقال المولى الاسفل والاعلى ايضا ويسمى الناصر المولى ومنه قوله تعالى وان الكافرين لا مولى لهم ويسمى ابن العم مولى والجار مولى فأما قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا يريد عصبه لقوله عليه الصلاة والسلام ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر ومن العصبات المولى الأعلى للأسفل على قول أكثر العلماء لأن المفهوم في حق المعطق أنه المنعم على المعطق كالموجد له فاستحق ميراثه لهذا المعنى والله تعالى أعلى وأعلم سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر والان انتهى وقتنا يا ولدي وغدا نلتقي مع الامام مره اخرى ان شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم